وقف الطفل وحده والليالي ورصاص من حوله وجنود وقف الطفل والحجارة أكواه وعيناه عزمة أصمود ساء ساع إلييا خلا كل درب يشقه مسدون بابك يا قدس ونادته من هناك الجدود وتلاقت أصداءها وطيوف بين عينيه حومت وجنود والنذار المجروح غاب مع الافق وغابت مزاعم وعر والشعارات كلها سقطت في الأرض وغابت حناجر ووعود كلهم يدعي لكن سبله فاء وأنت الحر الذي الشديد أنت يا طفل وحدك اليوم في الساحة فأين الأنصاب؟ الروب. أين الروح، أين أين الزحف، أين الرجال الحديث. وقف الطفل وحده من حجوي و من هاولی